بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم والكتاب المبين والكتاب المبين إنا إنزلناه في ليلة مباركة لا في ليلة مباركة. إن كنا مذرين. إن كنا مذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمر من عندنا. إن كنا مُبَسِّلين أمرنا إذنا إن كنا مُبَسِّلين رحمة من وَبِك رحمة من ربك إنه هو السميع العليم, إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين رب السماوات والأرض وما بينهما هل هم في شك يلعبون بلهم في شك يلعبون ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم يغشى الناس. هذا عذاب اليم ربنا كشف عنا العذاب انا مؤمنون ربنا كشف عنا العذاب انا مؤمنون ان لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين أنا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 لا كشف الله بقوله إنكم ماليذون يوم نبطش البقشة الكبرى إن ملتثمون يوم نبطش البقشة الكبرى إن ملتثمون ولقر فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ولقر فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وأن لا على الله. ان ينصب ربي وربكم أن تردون وإن لم تؤمنوا لفاعتزلون وان لم تؤمنوا لفاعتزلون فدعا ربه انها قوم مجرمون فدعا ربه أن أولاي قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون. وترك البحر رغوة. إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعرون؟ وزروع ومقام كريم. وزروع و نعمة كانوا فيها فاتحين و نعمة كانوا فيها كذلك كذلك وأورثناها قوم آخرين وأورثناها قَوْمًا آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مضرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مضرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون. لَنَجِّنَ بَنِي إسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالٍ ولقد اخترناهم على علم على العالم وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون وما نحن إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادفين. فأتوا بآبائنا أهُمْ خيُونَ أم قومٌ تُبَعِّنُ والذينَ من قبِلِهم أهُمْ خيُونَ أم قومٌ تُبَعِّنُ والذينَ من قبِلِهم أهَلَتْنَاهم إنهم كانوا أهلتناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لا وَمَا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لا عين ما خلقناهما إلا بالحس ولاكن أسرهم لا يعلمون. ما لا ولا ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عم مولا شيئا ولا هم ينصرون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا ما من شيء وله صل إلا من رحمة الله. إلا من رحم الله. إنه هو العزيز الرحيم. إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم. إن شجرة الزقوم. الأثيم. أهول الأثيم كالمغلي يغلي في البطون كالمغلي يغلي في البطون يا ظلي الحميم يا ظلي الحميم خذوه فاتلوه إلى سوالجحيم خذوه صب فوق رأسه من عذاب الحمين. ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم. ذوق إنك, إنك أنت العزيز الكريم. إن أرى ما كنت به تمطرون. إن المستقين في مقام أمين إن المستقين في مقام أمين في جنات وعرن في جنات وعرن يلبسون من سندس واستبرق متقابلين يلذشون من سندس واسترق متقبيل كذلك وزوجناه بحول النعين كذلك وزوجناه بحول النعين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يدعون فيها كل ساتعة آهين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم قضلاً من ربك قضلاً ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يصنعه بلسانك لعلهم يتذكرون. فإنما يصنعه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقِ إنهم مرتقبون فارتفذ إنهم مهتفهون